بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 يُؤْمِنُ وَأَقَامُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير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 هم رسولهم بالبيانات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 والأنعاء مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز مزغفور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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا